بسم الله الرحمن الرحيم قافلة الهدى الدعوية تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون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 للطافين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إن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 حَدائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دهاقا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا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 يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا حصريا على منتدى شبكة طريق الحقيقة وموقع نوفا هوس